ما المراد بقول الله جل وعلا أستكبرت أم كنت من العالين قال بعض العلماء إن الملائكة على منزلتين ملائكة في علو وملائكة دون ذلك العلو فيكون معنى الآية عندهم أستكبرت أم كنت من العالين في خطاب الله لإبليس هل أنت أصابك الاستكبار أم أنت من طائفة العالين من الملائكة الذين لم يؤمروا بالسجود لآدم هذا تخريج الآية عند البعض لكني لأره لا صوابا لأن هذا العموم في الآيات ورد كثيرا في أنه لم يبق أحد من الملائكة إلا وسجد لأبينا آدم عليه السلام لكن المراد من هذا أن هناك أثر وهناك حظ من النظر في الاستقصاء العلمي فالإنسان يبدأ أولا بالأثر فإن عدم الأثر في القضية لا بأس أن يكون هناك حظ أن يكون هناك حظ من النظر والتأمل والتبصر في المس.